بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء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 ولهم علي ذنب فَأَقَافُ أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فواب لربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلب إن نطمع أيه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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها إلا شرذمة قليلون وإنهم لنا لغاوون وإننا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كَذَلِكَ كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوا المشرقين فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى ان لمدرعكم فاتبعوا مشرقين فلم ما ترى الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدرعكم قال كلا إن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 أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أتّرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آبَاءَكُمْ وَآبَاءِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قَدْ أُخْرِجْتُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لِهَذَا بِأَنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا قَالَ كذلك أفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي اطعمه ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي أبلي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين ربي أبلي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ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 هل أنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون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 فَلَوَأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِيَاعٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 و عَلَيْكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَو عَبَدْتَ أَم لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا وخُلِقَ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحنين ما أنت إلا بشر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 فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عاجون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجيه وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم نمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المندري إن في ذلك لا يه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأعطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصالحين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 117. رب العالمين 118. نزل به الروح الأمين 119. على قلبك لتكون من المنذرين 110. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرؤوه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بوتتا وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم aahum ma kanu ya'adun ma aghna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 إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشاطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً تصرفوا من بعد ما ظلموا وساء علم الذين ظلموا أيام قلب